فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون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 أبرئ أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض فانظروا كيف تعملون ولن قد أخذنا ألف الرعون بالذين ونقصن من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هادي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 فَالصَّلَاةِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لإنك شفت عن الرجزل نؤمنن لك لإنك شفت عن الرجزل لك ولا نرسلن معك بني إسرائيل فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُم مُّرْجِزَ إِلَى أَجَلٍ مُّبِينٍ بَالِغُهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ أَن تَقَضَّى مِنھُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بِأَنَّ هم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها وأورثنا القوم الذين كانوا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 وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا سجعل لنا إلها كما لهم آله قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبروا ما هم فيه مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضْلًا لَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يسمونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلا من ربكم عظيم ووعدنا موسى 30 ليله واتمنناها بعشر فتمم ميقات ربه 40 ليله وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح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 فإن استقر من مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبا سبحانك كتبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعدته وتفصيلا موعدته وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها.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 وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَائِلْ آخِرَتِهِمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ أَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ